وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَمَدَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ